فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجَمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوْحِيَ إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً بكون قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون